ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ما ألي يقهركم به ويذهب عنكم ويذهب. يغشي. إذ يغشكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ما به عنكم رجز الشيطان ويذهب الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يُوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فتثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفر الرعب فاضربوا فوق الأعناق وضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وما يشاق إلا الله ورسوله فإن الله شديد عقاب ذلك فذو أن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يوم ذي دبره إلا متطرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبيأس المصير فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى وليبني المؤمنين منه بلاء حسن إن الله سميع عليم ذلك وأن الله مهين كيد الكافرين فَاسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ إِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا رُدُّوا وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ الله اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَمَرَّدُوا عَلَيْهِ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا إن شر الزغاب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولم أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلنوا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا الَّذِينَ الذين ظلموا منكم خاصة أَنَّ أن الله شديد عقار وذكروا أَنْتُمْ أنتم قليل فِي في الأرض تخافون يَتَخَطَّفَكُمُ يتخطفكم الناس فأواكم, فآواكم وأيدكم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ من الطَّيِّبَاتِ لعلكم تشكرون يا أيها الذين أعملوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أباناتكم وأنتم تعلمون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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ هُمَمَ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا فَأَنْظِرْ عَلَيْنَا فَتْجَامَةً مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ لَا وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوق العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم يصد عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعضه فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.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 واعلموا أن ما ظلمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذين القربى واليتامى والمساكين وبالسبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعا والله على كل شيء قدير إذ أنتم من عدوة الدنيا وهم من عدوة والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في المعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريدهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم بالأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الشدور وَإِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ أَن يَطْمَعَ قُلُوبُكُمْ ۖ كَمَا يَطْمَعُونَ مِنَ الطَّيْرِ ۖ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ الله وَاحْفَظُوا لَهُ مِن يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطر ورأى الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون نحيط وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْجِنَّ بَيْنَهُمْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَقَالَ إِنِّي نَكَصتُ عَلَيْكُم بِمَا وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 ما ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتتقون فإنما تصفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من وإما تخافن من قوم خيانة فنبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسب الذين كفروا سبق إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموا لهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وَإِذْ جَرَحُوا لِلْأَسْلَمِ فَجَنَحُوا فجنح لَهَا وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِنْ يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حِصْنَةَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ الله ألف بينهم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 تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما بننتم حلالا طيما واتقوا الله إن الله غفور رحيم يا وعرض المؤمنين على القتال إيكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وإيكم منكم, منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفهمون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة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 والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله وفور رحيم يا أيها النبي كل من في أَيْدِيكُم من الأسراء يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ لكم والله وفور رحيم.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 قالكم لكم من ولايتهم بذي شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أروا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم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 إلا الذين عهدهم من المشركين ثم لم يقصوكم شيئا ولم يباهر شيئا ولم يباهر عليكم أحدا فتم إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المطفين فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وقاموا السلاة وآتموا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 اشتروا بآيات الله ثم ناقلين فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا هو ولا ذم وولائكهم المعتدون فإن تروا قاموا الصلاة فإن تروا الصلاة واتموا الزكاة فيقولون في الدين ونفسر الآيات قمي عالم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا, فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. أَلَا ألا قَوْمًا قوما أَيْمَانَهُمْ أيمانهم بِإِخْرَاجِ بإخراج الرسول وهم بلعوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوهم إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويضهب غيظ قلوبهم ويطوب الله على من يشاء والله عليم الحكيم أَم حسبتم أَن تتركوا وَلَمَّا يعلم اللَّهُ الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا مِن دُونِ الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعظروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبقت أعمالهم وفي النارهم هم قالدون إنما يعظر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فأسى أولئك يكونوا من المهتدين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 وإن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالاً اقتترفتموها وأموالاً وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الكافرين قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم, وعشيرتكم وأموال يقترفتموها وتجارة تخشون سادها ومساكن طرضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الكافرين والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن, شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليكم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترواها وعذب الذين كفروا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 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عيد وهم صابرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا منها قبل قاتلهم الله أن لا اتخذوا أحضارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمر إلا ليعبدوا إلى واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئن الله يريدون أن يطفئن الله بأفواههم ويقبل الله إلا أن يتم نوره ولم كريه الكافرون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 يوم يُقْبَضَ عَلَيْهَا فِي نار جَهَنَمْ فَتُقْبَضُ بِهَا جِبَالُهُمْ وَجُنُودُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُم لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عَدَدَ الشُّهُورِ عند اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُومٌ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 يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم أنفروا في سبيل الله الثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل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 انفروا خفافا واتقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لم استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون و ف الله عنين كم أذتَ لم حتى يتبناَ لك الذين صدَب وَوت الكذبين لا يستذنك الذين يُؤمنون بالله واليومآ آخرِْ أي ججددوا بأواالهمم وأآننفسِهم والله عليم إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا لهم عدة ولكن كره الله بعاثهم فتبقهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتن من قبل وقللوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أبو الله وهم كارهون ومنهم من يقول أضلني ولا تفتنني ألا في الفتن سقط وإن نجنا ولم ينقضهم بالكافرين إن تصيبك حسنة تسئهم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 ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسانا ولا ينفقون إلا وهم كافرون فلا تعجب أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسب الله سيعطينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها, والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سميل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن أضور خير ال لكم يؤمن بالله ؤمنن للمؤمنين ورحمة لل الذيين آمنوا مكم والذ لا أضول رسول الله بله معذاب أليم يحلفون بالله لكم وقكم والله ووررسله أحق أن يظوم إ إن كان مؤمنين لم يعلم أنه ما يحاج الله ورسونهم فأََّ لهناابجنا م خاندا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنذر عليهم صورة تنبعهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كونتم تستهزمون لا تعتذر قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنَّ عَفْوَنَ طَائِفَةً مِنْكُمْ نُعَدِّمُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ